إَِّ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَعيون أُدُخُلُهَا بِسَلٍَِ آمنين وَنَزَعْنَمَا فِي صُدُورِهِمُ مِنْ غِلٍّ إخْوَانًا على صُُورم مُتَقُوبِلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم